في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا ت في حور المشركات ثا يوم من ولا امه مؤمنه خير من مشرك ونو عجبتكم ولا, ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا يعجبكم أولئك يدعون الى ان والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتذلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر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 كم حفظ لكم فاتوا حفكم أنشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تذروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله هو غفور حليم